الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على شر الانبياء والمرسلين أ م ا بعد قال المؤلف كتاب المفهوم د ل ا ل ة النصوص ا ل ش ر ع ي ة على ا ل أ ح ك ا م على نوعين النوع ا ل أ و ل د ل ا ل ة منطوق وهو د ل ا ل ة اللفظ في محل النطق و الثاني د ل ا ل ة مفهوم و هو د ل ا ل ة اللفظ في غير محل النطق مثال هذا لما قال النبي صلى الله عليه و سلم في س ا ئ م ة الغنم ا ل ز ك ا ة في هذا الحديث د ل ا ل ة على أ ن ا ل س ا ئ م ة تجب فيها ا ل ز ك ا ة هذا تسمى د ل ا ل ة منطق ل أ ن ه ا د ل ا ل ة اللفظ في محل النطق يفهم من هذا اللفظ أ ن غير ا ل س ا ئ م ة لا ز ك ا ة فيها هذا دلاله للفظ في غير محل النطق فيسمى مفهوما قسم المؤلف المفهوم إ ل ى قسمين وهي ط ر ي ق ة الاصوليين ا ل أ و ل مفهوم ا ل م و ا ف ق ة وقد يسمونه فحوى الخطاب أ و لحن الخطاب وهو أ ن يكون المسكوت عنه مماثلا للمنطوق به في الحكم و مثالها قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يراه طيب لو عمل أ ك ث ر كذلك س ي ر ى فدل هذا اللفظ على أ ن المسكوت عنه وهو أ ك ث ر من ا ل ذ ر ة يماثل المذكور في الحكم و م ن ه فلا تقل لهما اف نهى عن ا ل ت أ ف ي خ طيب الضرب مسكوت عنه لكن فهمنا من هذا اللفظ أ ن الضرب ينهى عنه من باب أ و لا د النوع الثاني مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة و هو أ ن يكون المسكوت عنه يخالف المذكور المنطوق به في معنى الحكم فيخالفه في الحكم و مثاله لما قال في س ا ئ م ة الغنم الزكاه فهمنا منها ان غير ا ل س ا ئ م ة لا زكاه فيها مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة موطن خلاف بين العصريين و فعند ا ل إ م ا م بحنيفه ليس ب ه ج ة وعند الجمهور هو ح ج ة و أ ه ل ا ل ل غ ة يوافقون القائلين ب ه ج ي ة مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة قال ذكروا يعني الذين يرون أ ن مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ح ج آ ي ا ت من ا ل ق ر آ ن لكن لا م ت ع ل ق لهم فيها و أ خ ب ا ر م ح ت م ل ة بخلاف ما ر أ و ا منها فلا بد من تحقيقه فنقول ذكر القائلون بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة أ ن مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة هو تعليق الحكم على أ ح د وصفي الشيء فيدل على أ ن ا ل آ خ ر بخلافه علق الحكم على س ا ئ م ة الغنم فدل هذا على أ ن غير ا ل س ا ئ م ة بخلافه في الحكم و قد يكون هناك تخصيص بالمكان أ و تخصيص بالزمان أ و تخصيص بالعدد فيدل ذلك على أ ن ما عداه بخلافه بعض اهل العلم يقسم مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة إ ل ى هذه ا ل أ ق س ا م مفهوم ص ف ة ومفهوم غ ا ي ة ومفهوم زمان ومفهوم عدد ومفهوم ص ف ة ومفهوم تقسيم والقاضي أ ب و بكر الباق ل ا ن ي يقول كل هذه ا ل أ ش ي ا ء ص ف ة حينئذ ن لماذا هذا التقسيم الزمان ص ف ة والمكان ص ف ة والعدد ص ف ة ل أ ن ه ا اوصاف ومن ثم لا نحتاج إ ل ى هذا التقسيم استدل من يرى ح ج ي ة مفهوم المخالفه ب أ د ل ة منها ما ورد عن يعلم بن ا م ي أ ن ه قال لعمر إ ن الله تعالى قال فليس عليكم جناح أ ن تقسو إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خفتم يقول ا ل آ ن قد أ م ن ا فلماذا نقصر ففهم يعلى من قوله إ ن خفتم ب و ا س ط ة مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة أ ن ا ل آ م ن لا يقصر فقال عمر قد فهمت مثل فهمك ف س أ ل ت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ص د ق ة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ا فهنا ترك مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة لسبب فدلنا ذلك على أ ن ب ق ي ة المواطن التي لا يوجد في هذا ا ه السبب يعمل فيها بمفهوم المخالفه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أ ن ت لا تفهم هذا هذه ا ل آ ي ة ليس فيها ذكر ل ل أ م ن إ ن م ا فيها إ ث ب ا ت ا وخوف قد سكت عن ا ل أ م ن كذلك أ ج م ع ا ل ص ح ا ب ة و الخلفاء و هم اعيان ا ل ف ص ح ة على استعمال مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة و الاستدلال به طيب ننتقل إ ل ى م س أ ل ة أ خ ر ى و هي الحكم المعلق بالتعليم كقوله أ ك ر م ه ل إ ك ر ا م ه لك يفهم من أ ن ع ل ة الحكم هي هذا الوصف و هذا هذه ا ل ع ل ة ف إ ذ ا انتفت ا ل ع ل ة انتفى الحكم فالحكم يدور مع علته وجودا و عدما هذا محل اتفاق ا ل ح ن ف ي ة لا يخالفون فيها م ا الحكم فهذا ب م ث ا ب ة تحرير محل النزاع أ م ا الحكم المعلق بالوصف فلا فان كان ل ذ ك ر ا ل و ص ف ف ا ئ د ة غير إ ع م ا ل مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ف إ ن ه لا ي م ت جو بمفهوم م خ ا ل ف ه كما لو ذ ك ر القيد من أ ج ل التشني على فايدي كما في ق و ل ه تعالى و م ن يدعو مع الله الى ا ً اخرى لا برهانه لا به فانه ما ح ي سابه ان د ربي ان هو لا يمتد ف ل ح يوم ت ب ل و د ع ا أ ح د ا مع الله ببرهان يقول الاسرائيليين ما, ما, ما في برهان يدل على جواز د ع ا ء لغير الله فقوله هنا تعليق الحكم بالبرهان ه ذ ا للتشنيع يقول يا أ ي ه ا الداعي لغير الله أ ن ت تدعو بدون برهان ففعلك شنيع فهنا ذكر القيد له فائده غير اعمال مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة وبالتالي يقع الاتفاق على أ ن ه لا يعمل فيه بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة مثله قوله تعالى وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلوا بهن في حجوركم هذا أ ت ي به للتشنيع على الذي يتزوج ب ب ن ت زوجته يقال له ا ب ن ة زوجتك ب م ث ا ب ة ابنتك ل أ ن ه ا تربت في حجرك فكيف تتزوجها فهذا القيد في حجوركم للتشنيع وليس ل إ ع م ا ل مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة إ ذ ا كان لذكر القيد فائده غير إ ع م ا ل مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ف إ ن ه لا يحتج به قال مثال هذا قوله من فتياتكم المؤمنات طيب لو كانت ف ت ا ة ك ا ف ر ة هذه ا ل م س أ ل ة في زواج الحر ب ا ل أ م ة عند الجمهور يقولون يشترط في ا ل أ م ة أ ن تكون م س ل م ة لا يجوز للحر أ ن يتزوج ب ا ل أ م ة غير ا ل م س ل م ة لقوله من فتياتكم المؤمنات قوله ولا ت ن ك ف المشركات حتى يؤمن حتى يؤمن هذا غ ا ي ة فثبت التحريم في كل ك ا ف ر ة ففهم منها أ ن كل مؤمنه يجوز الزواج بها ف ثم جاء قوله والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فخصصنا عموم قوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا فثبتت ا ل ر خ ص ة بالدليل ا ل آ خ ر في جواز الزواج بحرائر الكتابيات و بقي تحريم ن ك ا ه ب ق ي ة الكافرات على ظاهره النوع ا ل آ خ ر من أ ن و ا ع المفاهيم مفهوم اللقب مفهوم ماذا اللقب المراد بمفهوم اللقب الحكم المعلق على اسم ذات الحكم المعلق على اسم ذات لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر ر ي ب ا لا يصح ان ي أ ت ي إ ن س ا ن ويقول هنا ذكر البر فيدل على أ ن ما عداه بخلافه ولا يصح لنا ان نستدل بمفهوم المخالفه هنا لماذا ل أ ن البر لقب لأن الاسم لذات و ا ل أ ر ق ا ب لا يجوز أ ن ن أ خ ذ منها أ ح ك ا م ا ب و ا س ط ة مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة قال إ ل ا ا ل د ق ا ق من أ ص ح ا ب الشافعي وهو محجوج ب ا ل إ ج م ا ع قبله مع أ ن ا ل ل غ ة لا تدل عليه الا تدل على إ ع م ا ل مفهوم اللقب ومذهب ا ل د ق ا ق أ و ح ك ا ي ة المؤلف لمذهب ا ل د ق ا ق ليس د ق ي ق ة بل عنده تفصيل يخالف ظاهر ما ينقل عنه قال المؤلف م س أ ل ة قال الله تعالى وين خفتم شقاق بينهما هذه ا ل آ ي ة في إ ي ش في الخلع وين خفتم شقاق بينهما فلا جناح عليهما فيما افتدت به هل يفهم من هذا أ ن ه إ ذ ا لم نخف الشقاق ف إ ن ه لا يجوز الخلع نقول بالاتفاق أ ن هذا غير مراد لكن ذكر هذا القيد إ ن كفتم شقاق بينهما للترغيب في إ ب ق ا ء ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة ومن شرط إ ع م ا ل مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة أن ل ا يكون له ف ا ئ د ة غير إ ع م ا ل المفهوم وهنا له ف ا ئ د ة وهو الترغيب في إ ب ق ا ء ا ل ح ي ا ة ا ل ز و ج ي ة قال المؤلف فخص الله جل وعلا الخلا ب ح ا ل ة الشقاء واتفق العلماء على أ ن الخلا ج ا ئ ز مع ا ل أ ل ف ا ت ي وحينئذ اعتدت على الجمهور ي ق و ل أ ن ت م ت ق و ل و ن بدليل الخطاب ومفهوم المخالفه لكنكم ه ن الم تعملوا هذا ا ل ق ي ت وهو مفهوم شرط ف أ ج ا ب و ا ب أ ن هناك ف ا ئ د ة أ خ ر ى غير إ ع م ا ل المفهوم بعضهم يقول أ ن هذا جرى على الغالب وبعضهم يقول ب أ ن الشرع أ ش ا ر إ ل ى أ ن ا ل ن ك ا ه ينبغي أ ن يبنى على ا ل ع ل ف ة و التوافق لا على الشقاق م س أ ل ة أ خ ر ى قول النبي صلى الله عليه و سلم تحريم ا ل ص ل ا ة التكبير وتحليلها التسليم تحريم ن ك ر ة و ض ي ف ت إ ل ى م ع ر ف ة وهو ا ل ص ل ا ة والنكره إ ذ ا و ض ي ف ت إ ل ى م ع ر ف ة استفادت التعريف فالمبتدا هنا معرف قال الجمهور هذا يدل على أ ن ه لا بد في بدء ا ل ص ل ا ة أ ن ي ك و ن بالتكبير و أ ن غير التكبير لا يرسل ومثله في آ خ ر ا ل ص ل ا ة لا بد من تسليم وقال ا ل ح ن ف ي ة يجوز ابتداء ا ل ص ل ا ة بكل لفظ يدل على التعظيم فلو قال الله أ ع ظ م عند ا ل ح ن ف ي ة يجزي و يجوز الانتهاء من ا ل ص ل ا ة بغير التسليم ب أ ي فعل فعله المكلف إ ذ ا قام قبل التسليم و نوى قطع أ و إ ن ه ا ء ص ل ا ة بذلك صحت صلاته عند ا ل ح ن ف ي ة قال بعض الجمهور أ و قال ا ل ح ن ف ي ة إ ن استدلالكم يا أ ي ه ا الجمهور بحديث تحريم ا ل ص ل ا ة التكبير وتحليلها التسليم هذا من باب مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ونحن يا أ ي ه ا ا ل ح ن ف ي ة لا نقول بمفهوم ا ل م خ ا ل ف ة فالحديث أ ث ب ت ص ح ة بدء ا ل ص ل ا ة بالتكبير لكنه لم ينفي ص ح ة بدء ا ل ص ل ا ة بغير التكبير إ ل ا بطريق مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ونحن لا نقول به رد المؤلف على هذا ل أ ن قال هذا ليس من باب مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة بل هو من باب الحصر ل أ ن المبتدا المعرف ينحصر في الخبر عندما تقول الكتاب عندما تقول يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا انفقوا مما رزقناكم من ق ب ل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خ ل ة ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الكافرون مبتدا معرف فينحصر في الخبر هكذا هنا مبتدا معرف فينحصر في الخبر ف هذا من باب دلاله مفهوم ايش من, من باب دلاله الحصر وليس من باب دلاله مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة ذكر المؤلف مساله أو مثال قال إ ذ ا تعاوض قوم مع رجل في ا ل أ خ و ة والصداقه فيه كنت ع ا ر ض فقال لهم ذلك الرجل صديقي زيد فلا اشكال انه قد أ ف ا د حصر ا ل ص د ا ق ة في ذلك الرجل و إ ذ ا قال لهم زيد صديقي وهم قد علموا زيدا ف إ ن م ا ف ا ئ د ة ع ل ا م ه م بصداقته زيد المعلوم لديهم هو حصر ا ل ص د ا ق ة فيه عدل النصارى هو حصر ا ل ص د ا ق ة فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بال اعرابي في المسجد ص ب عليه ذنوبا من ماء دل الحديث بمنطوقه على أ ن النجاسه يجوز تطهيرها بالماء فهل يدل الحديث على أ ن النجاسات لا يصح تطهيرها بغير ا ل ما ء ب و ا س ط ة مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة وبالتالي لو كانت هناك ن ج ا س ة فطهرناها ب م ا ء آ خ ر مثل الخلف فهل تطهر ا ل ن ج ا س ة بذلك قال جمهور لا لقوله صبوا عليه ذنوبا مما ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ل أ س م ى ء اغسليه بالماء ثم حديه و ق ر ص ي ه قالوا فقوله بالماء دليل على الحصار ا ل ح ك م فيه و أ ن م ا عداه بخلافه وقال ا ل ح ن ف ي ة الخل يماثل الماء ف ي أ خ ذ حكمه في جواز إ ز ا ل ة ا ل ن ج ا س ة به و قال المؤلف هذا باطل جدا ً ل أ ن الخل ليس في معنى الماء لا ص و ر ة و لا معنى ل أ ن الماء ينظف و الخل يلوث و كذلك يستنكف ي المرء ثوبا فيه خل بحسب ط ب ي ع ت ه لو كان في الثوب خل راح تتغسله ويدل على ذلك أ ن ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا وردت على الماء الكثير ف إ ن ه ا لا تؤثر عليه حتى يتغير بينما إ ذ ا كان هناك ن ج ا س ة وردت على خل كثير ف إ ن ه يحكم بنجاسته وهذا هو قول ا ل م ا ل ك ي ة و ط ا ئ ف ة وقال آ خ ر و ن ب أ ن ا ل ن ج ا س ة إ ذ ا وردت على الماء الكثير ف إ ن ه ا لا تؤثر على طهارته و لا يفتن بنجاسته إ ل ا إ ذ ا ت غ ي ر قال و أ م ا قول من قال من أ ص ح ا ب ن ا ذكره للماء يدل على أ ن الخل بخلافه فهذا استدلال بمفهوم اللقب ل أ ن ك ل م ة الماء اسم تدل على ذات و مفهوم ا ل م خ ا ل ف ة إ ن م ا يكون فيه ا ل أ و ص ا ف وما ماثلها وليس في ا ل أ ل ق ا ب ذكر المؤلف بعد هذا باب حمل المطلق على المقيد المراد بالمطلق الذي لم يذكر معه ص ف ة والمقيد إ ذ ا ما ورد معه ص ف ة ف إ ذ ا وردنا دليلان أ ح د ه م ا مطلق و ا ل آ خ ر مقيد هل يحمل المطلق على المقيد يقول هذا على ث ل ا ث ة أ ق س ا م القسم ا ل أ و ل ما يتفق في الحكم و السبب مثل قوله الحديث السابق لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه و هو يبول هذا مقيد بقوله و هو يبول و هناك حديث آ خ ر مطلق لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه الحكم واحد والسبب واحد فيحمل المطلق على المقيد بعض أ ه ل العلم يقول يشترط أ ل ا يكون المطلق م ت أ خ ر ا فان كان م ت أ خ ر ا لم يعمل عليه مثال هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق من ا ل م د ي ن ة إ ل ى م ك ة في المحرم إ ذ ا لم يجد اذا, إذا لم يجد ن ع ل ي ن فليلبس الخفين و ليقطعهما أ س ف ل الكعبين قيد الحكم القطع فلما جاء في منى أ و في ع ر ف ة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين و لم يذكر القطع المقيد هنا مقدم في التاريخ م ق ي د و ت ق د م في التاريخ و ا ل م ط ل ق م ت أ خ ر عند الجمهور يقولون يحمل المطلق على المقيد فلا بد من القطع والقول الثاني ب أ ن ه لا يحمل لماذا قالوا ل أ ن ا ل م ط ل ق م ت أ خ ر ولا يصح أ ن نقيد ا ل م ط ل ق ا ل م ت أ خ ر بقيد م ت ق د م وهذا القول ضعيف ل أ ن ه إ ذ ا أ م ك ن إ ع م ا ل الدليلين فهو أ و ل ى من ي ل ق ا ء أ ح د ه م ا النوع الثاني أ ن يختلف الحكم والسبب أ ن يختلف الحكم والسبب حينئذ لا يحمل المطلق على المقيد مثال ذلك في صيام ك ف ا ر ة القتل قال فصيام شهرين متتابعين اشترط بالتتابع وفي قضاء ا ل ص ل ا ة قال ف أ ق م ا ل ص ل ا ة لذكري هل يشترط التتابع حمله للمطلق على المبيت نقول لا يصح هذا الاستدلال قد ن أ خ ذ التتابع من دليل آ خ ر لكن هذا لا يصح لماذا ل أ ن الحكم مختلف والسبب مختلف الحكم هو هنا وجوب ص ل ا ة وهنا وجوب ص و ء مختلف والسبب مختلف هنا قتل وهنا نوم عن ا ل ص ل ا ة او نسيان ا ل ص ل ا ة فلا ي ص ح ح بالمطلق على المقيد النوع الثالث أ ن يتحد الحكم ويختلف السبب مثال ذلك في ك ف ا ر ة القتل قال الله تعالى فتحرير رقبه م ؤ م ن ة مقيد ب ا ل إ ي م ا ن الحكم وجوب اعتاق ا ل ر ق ب ة في ا ل ك ف ا ر ة القيد أ ن تكون م ؤ م ن ة السبب ما هو القتل عندنا ورد في دليل آ خ ر في ك ف ا ر ة الظهار قال فتحرير ا ل ر ق ب ة ولم يقل م ه م ن ه فالحكم هنا وجوب اعتاق ا ل ر ق ب ة والسبب الظهار هل نحمل المطلق على المقيد الحكم واحد والسبب مختلف يقول الصواب من أ ق و ا ل اهل العلم أ ن ه يحمل المطلق على المقيد في هذه ا ل ص و ر ة ل أ ن العرب تجري ذلك في كلامها النوع الثالث أ ن يتفق السبب ويختلف الحكم فحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد ل أ ن الذي يلتفت إ ل ي ه هو الحكم و أ م ا السبب لا انظر إ ل ي ه مثال ذلك مثال ذلك في ك ف ا ر ة الظهار قال فصيام شهرين متتابعين ثم قال بعدها فمن لم يستطع ف ي ط ع م ستين مسكينا هل يشترط التتابع فيه الاطعام الحكم هنا السبب هنا واحد ماهو الظهار و الحكم مختلف وهو هنا وجوب الصيام و هنا وجوب الاطعام فبالتالي لا نحمل المطلق على المقيد نجيب أ م ث ل ة نشوف فهمكم لها في ك ف ا ر ة الظهار قال اعتاق فمن لم يجد فصيام فمن لم يجد فيطعم في ك ف ا ر ة القتل ما ذكر الاطعام قال اعتاق وصيام هل نحمل المطلق على المقيد ونقول من لم يستطع الصيام في ك ف ا ر ة القتل وجب عليه الاطعام الحكم هنا واحد ل مختلف مختلف والسبب مختلف فبالتالي لا يحمل المطلق على المقيد مثال آ خ ر قال الله جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ذ ا كنتم إلى ا ل ص ل ا ة فاغسلوا وجوهكم و أ ي د ي ك م إ ل ى المرافق ثم قال في التيمم فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه أ ي د ي ك م هنا مطلق ما كان ل المرافق ولا إ ل ى الاباط ولا إ ل ى غيره مطلق وفيه الوضوء ط ي ب ا ف ه ل نحمل المطلق على المقيد أ و لا ليش السبب واحد اختلف أ ه ل العلم في هذه ا ل م س أ ل ة اختلف أ ه ل العلم السبب واحد لكن الحكم هنا هل هو مختلف ولا لا بعض أ ه ل العلم يقول الحكم مختلف هنا و ج و ب مسل و هنا و ج و ب غسي فاختلف ا ل العلم فلم ن ح م ل المطلق على المقيد كما هو مذهب أ ح م د و ج م ا ع ة وقال آ خ ر و ن الحكم واحد ل أ ن الغسل والمسح من جنس واحد و إ ن اختلف ن و ع ه م ا فنحمل المطلق على المقيد كما هو مذهب ط ا ئ ف ة كثيره من اهل العلم من أ ي ن ن ش أ الخلاف ن ش أ الخلاف في الحكم هنا هل هو حكم واحد أ و أ ن ه حكم مختلف إيش؟ رجاء لا تدخلون في ف ر و ع ا ل ف ق ه ي ة نحن ن و ر د الفروع ا ل ف ق ه ي ة من أ ج ل التوضيح أ ه م ما عندنا فهم ا ل ق ا ع د ة ا ل و ص و ل ي ة وفهم الكلام المؤلف بناء عليها طيب قال ومنهم من قال يكون كل واحد منهما على إ ط ل ا ق ه وتقييده حتى يدل دليل على الحاق أ ح د ه م ا ب ا ل آ خ ر يعني أ ن هؤلاء يقولون لا يصح حمل المطلق على المقيد مطلقا إ ل ا إ ذ ا ورد دليل بخصوص تلك ا ل م س أ ل ة و ا خ ت ا ر وهو أ ظ ه ر قولي ا ل م ا ل ك ي ة عند المالكيه قولين هذا أ ظ ه ر ه م ا ولا يلقى في ا ل ش ر ي ع ة دليل على وجوب حمل المطلق ع ل ى المقيد حتى يكون مطلقا ولا يتصور ذلك فيه كان فيها شوي طيب بعد ذلك قال المؤلف كتاب ا ل أ ف ع ا ل ايش لا كتاب ا ل أ ف ع ا ل أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه و سلم كقوله في أ ن ه حق ل أ ن ه إ ذ ا لم ينطق عن الهوى ف إ ن ه لا يفعل بمقتضى الهوى ثم ذكر المؤلف م س أ ل ة ع ص م ة ا ل أ ن ب ي ا ء عليهم السلام و ذكر مساعده م س أ ل ة اولى أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه و سلم ح ج ة و الدليل أ ن ا ل ص ح ا ب ة ك ا ن و ا يحتجون ب أ ف ع ا ل ه وكانوا يحرصون على نقل أ ف ع ا ل ه كما يحرصون على نقل أ ق و ا ل ه ويدل على ذلك أ ن ه م كانوا يتتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أ ف ع ا ل ه ولو كانت ليست بحجه لما ت ت ب ع و ا ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن الفقهاء يقولون هل أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب أ و على الندم وهكذا بكلام عام لكن ينبغي أ ن نقسم أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم ف إ ن أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم على نوع النوع ا ل أ و ل أ ن ترد بيانا لمجمل ف ت أ خ ذ حكمه أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والمناسك ا ل أ ص ل أ ن ه ا و ا ج ب ة ل أ ن ه ا قد وقعت بيانا لقوله ل ت أ خ ذ و ا عني مناسك لكم و لقوله و لله على الناس حج البيت النوع الثاني أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه و سلم في القرب و الطاعات وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف هل ت ح م ل على الوجوب أ و ت ح م ل على الندم و النوع الثالث أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه و سلم ا ل ع ا د ي ة ا ل ج ب ل ي ة ككونه صلى الله عليه و سلم لما انتهى من الحج سكن في المحصب هذا ف ي ا ل ع ا د ة لا يتقرب به لله هل يؤخذ منه أ ن ا ل ت ح س ي ب س ن ة النبي صلى الله عليه و سلم لما خرج من ع ر ف ة وقف في الطريق فبال هل نقول يستحب البول في الطريق بين, مك... بين ع ر ف ة و م ز د ل ف ة هذا يسمى إ ي ش أ ف ع ا ل ج ب ل ي ة لم يفعلها النبي صلى الله عليه و سلم على ج ه ة ا ل ق ر ب ة و ا ل ع ب ا د ة هذه ا ل أ ف ع ا ل قال المؤلف فيها ث ل ا ث ة أ ق و ا ل القول ا ل أ و ل أ ن ه ا تدل على الوجوب قال هذا قول ضعيف والقول الثاني ب أ ن ه ا على ا ل ن د ب أ ن ه ا م س ت ح ب ة لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد امرنا بالاقتداء به والقول الثالث ب أ ن ه لا حكم لها ولا دليل فيها قالوا هذه ه ف و ة شنعاء ف إ ن ا ل ص ح ا ب ة رضوان الله عليهم كانوا ينقلون مثل هذه ا ل أ ف ع ا ل وقد يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهناك قول الرابع لم يذكره المؤلف وهو أ ن هذه ا ل أ ف ع ا ل تكون على ا ل إ ب ا ح ة تدل على إ ي ش على ا ل إ ب ا ح ة و أ ن ه لا يصح التقرب لله بها لماذا قالوا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتقرب بها لله فعندما ي أ ت ي إ ن س ا ن ويتقرب بهذه ا ل أ ف ع ا ل لله نقول له أ ن ت و إ ن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ص و ر ة ا ل ظ ا ه ر ة في الفعل الخارجي لكنك في الباطن قد خالفته ا فالنبي فعلها ب ن ي ة ا ل ع ا د ة و أ ن ت تفعلها ب ن ي ة ا ل ع ب ا د ة و ا ل م و ا ف ق ة في الباطن أ و ل ى من ا ل م و ا ف ق ة في الظاهر لما ي أ ت ي إ ن س ا ن و يقول النبي صلى الله عليه و سلم كان ي أ ك ل ا ل د ب و يتتبعها ف أ ن ا أ ت ق ر ب لله بالاقتداء به في ذلك نقول أ خ ط أ ت النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعلها على ج ه ة ا ل ق ر ب ة و ا ل ع ب ا د ة هذا الفعل يدل على الجواز و ا ل ع ب ا د ة لكن كونك تتقرب بذلك لله أ ن ت مخطئ به ل أ ن النبي صلى الله عليه و سلم لم يفعله قربه و ع ب ا د ة كان ابن عمر يرى ان ا ل أ ف ع ا ل ا ل ج ب ل ي ة يقتدى بالنبي صلى الله عليه و سلم فيها و قد خالفه جماهير ا ل ص ح ا ب ة و منهم أ ب و ه كان ابن عمر إ ذ ا خرج من ا ل م د ي ن ة ينظر إ ل ى المواطن التي بات فيها النبي صلى الله عليه و سلم فكان يبيت ف تلك المواطن إ ذ ا خرج من ع ر ف ة وقف في الطريق ف ب ا ن وخالفه ب ق ي ة أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه و سلم عندك مثلا كون النبي صلى الله عليه و سلم لبس الخاتم لماذا لبسه ل أ ن قيل له ان ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إ ل ا إ ذ ا كان م خ ط و م ا فلبسه ع ا د ة و لم يلبسه ق ر ب ة و ع ب ا د ة و من ثم لا يصح لنا أ ن نتقرب لله بمثل هذا الفعل قد يقع هناك أ ف ع ا ل يتردد فيها هل هي ع ب ا د ة او ع ا د ة مثل ج ل س ة ا ل ا س ت ر ا ح ة و للعلماء فيها كلام المقصود أ ن هي ق ع ا ل تردد فيها قال المؤلف إ ذ ا اختلفت أ ف ع ا ل النبي صلى الله عليه و سلم م ر ة فعل شيئا و م ر ة فعل شيئا آ خ ر فما الحكم في مثل ذلك مثال هذا النبي صلى الله عليه و سلم في افتتاح ا ل ص ل ا ة ورد عنه أ ذ ك ا ر م ت ع د د ة م خ ت ل ف ة ف أ ي هذه ا ل أ ذ ك ا ر نقوله النبي صلى الله عليه و سلم علم بلالا ص ي غ ة في ا ل أ ذ ا ن و علم ابا محذوره ص ي غ ة بالترجيع ف أ ي ه م ا ن أ خ ذ به قال المؤلف اختلف العلماء منهم من قال بالتخيير و منهم من قال يؤخذ بالفعل ا ل م ت أ خ ر ومنهم من قال لا نرجح أ ح د الفعلين إ ل ا لدليل اخر مثل ا ب ص ل ا ة الخوف ف إ ن ه ا قد وردت على صفات م ت ع د د ة فبعض اهل العلم قال ا ل إ ن س ا ن مخير وبعضهم قال ي و خ ذ بالفعل ا ل أ خ ي ر وبعضهم قال أ ق ي س ه على ب ق ي ة الصلوات فاختار أ ص ه التي ا توافق ب ق ي ة الصلوات قال المؤلف الراجح في ص ل ا ة الخوف أ ن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بصفات م ت ع د د ة بحسب ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا كان العدو في ج ه ة ا ل ق ب ل ة فعلت على ط ر ي ق ة و إ ذ ا كان العدو في ج ه ة أ خ ر ى فعلت على ط ر ي ق ة و إ ذ ا كان العدو في جهات م خ ت ل ف ة فعلت على ط ر ي ق ة ث ا ل ث ة فهذه الصفات اختلفت بحسب ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن في ا ل أ ف ع ا ل وجد أ ن ه ا قد تكون باختلاف ا ل أ ح و ا ل و حين يدل لكل حال فعله و قد تكون هذه ا ل أ ف ع ا ل ل أ س ب ا ب م ع ي ن ة فيلحق كل فعل بسببه ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة إ ذ ا تعارض قول النبي صلى الله عليه و سلم و فعله ف أ ي ه م ا يقدم قال اختلفوا منهم من قدم الفعل ل أ ن ه اقوى في ا ل د ل ا ل ة كونه يفعل هذا أ ق و ى في ا ل د ل ا ل ة و ب ع ض ه قدم القول ل أ ن الفعل يحتمل ا ل خ ص و ص ي ة قال لان الفعل ليس له ص ي غ ة بخلاف القول و ل أ ن القول يتناول أ ش ي ا ء ك ث ي ر ة و الفعل يختص ب ص و ر ة ل أ ن ا ل أ ف ع ا ل لا عموم فيها و إ ن م ا تحمل على أ ق ل أ ح و ا ل ه ا قال و مذهب مالك اختلف م ر ة يقدم القول و م ر ة يقدم الفعل و هذا يدل على أ ن مذهب مالك يرى أ ن ه م ا متساويان و أ ن ه يطلب الترجيح من غيرهما و رجح المؤلف القول على الفعل و ينبغي أ ن يلاحظ أ ن هذه ا ل م س أ ل ة فيما إ ذ ا لم يمكن الجمع بين القول و الفعل ف إ ن أ م ك ن الجمع بينهما بحمل الفعل على أ ح د المحال تعين لما جاء ا ل ص ح ا ب ة للنبي صلى الله عليه و سلم و س أ ل و ه عن الوصال أ و لما نهاهم عن الوصال قال لا تواصل قالوا يا رسول الله إ ن ك تواصل لو كان القول يقدم على الفعل مطلقا ولا يطلب الجمع بينهما لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ت م ما تفهمون إ ذ ا جاءكم قول وفعل فقدموا القول و إ ن م ا أ ح ا ل الفعل على حال فقال إ ن ي أ ب ي ت يطعمني ربي ويسكيني ولم ينكر عليهم الاعتراض الذي أ و ر د و ه اما يدل على أ ن ه إ ذ ا أ م ك ن الجمع بين القول و الفعل ف إ ن ه حينئذ يتعين هذا الجمع ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في ا ل س ن ة ا ل إ ق ر ا ر ي ة إ ذ ا سكت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن قول سمعه و فعل فهذا يدل على أ ن ذلك الفعل ليس بمنكر و لا بحرام ف إ ن كان الفعل مما تقرب به صاحبه لله ف إ ن ه يكون س ن ة مثل فعل خبيب لما صلى ركعتين قبل القتل اقره النبي صلى الله عليه و سلم فيكون س ن ة النوع الثاني ما فعل على ج ه ة ا ل ع ا د ة شاهده النبي صلى الله عليه و سلم و لم ينكره فيدل على ا ل إ ب ا ح ة مثل أ ك ل الضب بين يدي النبي صلى الله عليه و سلم مثل المؤلف ب م س أ ل ة إ م ا م ة معاذ لقومه كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه و سلم ثم يذهب إ ل ى قومه فيصلي بهم بعض اهل العلم قال هذا خاص بعضهم تكلم في إ س ن ا د ه لماذا هذا في م س أ ل ة هل يكون المتنفل إ م ا م ا للمفترض معاذ متنفل ل ا سبق ان صلى فظاهر هذا الحديث صحه امامه المتنفل للمفترض اذا نوى عين الصلاه كل منهما يقصد انها صلاه عشاء وهذا هو مذهب ا ل ش ا ف ع ي ة الجمهور يقولون لا يصح أ ن يكون المتنفل إ م ا م ا للمفترض لقول النبي صلى الله عليه وسلم إ ن م ا جمل ا ل إ م ا م ل ي ؤ ت م به فلا بد أ ن يكون ا ل م ع م و م م م ا ث ل ل ل إ م ا م في ن ي ة ا ل ف ر ض ي ة طيب ه ذ ا الحديث قال بعضهم هذا خاص قال بعضهم هذا نؤوله وبعضهم تكلم في اسناده قال المؤلف كتاب ا ل أ خ ب ا ر الخبر على نوعين أ ص ل الخبر إ ث ب ا ت أ م ر ل آ خ ر و نسبه شيء إ ل ى غيره و لذلك يقولون مبتدا و خبر و يقسمون ل أ ن الخبر تحصل به ا ل ن س ب ة بين شيئين و يقسمون الكلام إ ل ى قسمين إ ن ش ا ء هو الذي لا يحتمل التصديق و التكذيب و خبر و هو الذي يحتمل التصديق و التكذيب لماذا يحتمل ا ل ت س د ي ق لان في ن س ب ة بين شيئين الخبر ينقسم إ ل ى قسمين خبر متواتر و عرفه المؤلف ب أ ن ه كل خبر جاء على لسان جماعه يستحيل عليهم ا ل ت و ا ط ر و التعمد للكذب و حكى الاتفاق عليه و خبر المتواتر يفيد الجزم و القطع و ما هو عدد ر و ا ة المتواتر إ ذ ا رواه جماعه ك ث ي ر فهو متواتر أ ك ث ر ه م لا حد له لكن ما هو حد ا ل أ ق ل بعضهم يقول أ ر ب ع ة بعضهم يقول خ م س ة بعضهم يقول ع ش ر ة بعضهم يقول ث ل ا ث م ئ ة وخمسه عشر بعضهم يقول أ ل ف لكن كل هذه ليس عليها أ د ل ة و إ ن م ا ا ل ع ب ر ة بتحصيل القطع ف إ ذ ا تكاتفت ا ل أ خ ب ا ر وتواترت وتتابعت وحصلت الجزم أ ص ب ح ت أ خ ب ا ر ا م ت و ا ت ر ة نقد المؤلف من قال ب أ ن خبر ا ل أ ر ب ع ة يحصل به التواتر بعض اهل العلم يقول يشترط في المتواتر أن ل ا يحصرهم عدد بعض ه قال المؤلف ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة هناك من أ ن ك ر تحصيل ت العلم بالخبر ل ا م و ا ت ر و هذا قول باطل يقال لهم و ل ي ج ل هذه الترددات أ ن ك ر ت ط ا ئ ف ة العلم الحاصل بالخبر المتواتر فيقال لهم إ ن ك م قد أ ن ك ر ت م ما لا س ب ي ل إ انكاره شفتوها حتى تقولون في بلد, بلد ا س م ه طهران من اللي منكم سافر لها ما في احد سافر لها كيف تقولون في بلد ا س م ه طهران وانتم ما سافرتوا لها <تصفيق> هذا ايش خبر متواتر تجزمون ب أ ن في بلد ا س م ه طهران <تصفيق> نجزم بذلك بناء على الخبر المتواتر الفصل الثاني في خبر الواحد و هو ما لم يتواتر من ا ل أ خ ب ا ر ماذا يفيد قال على قسمه خبر أ ح د يفيد العلم و الجزم و القطع مثل خبر رجل مثل خبر النبي صلى الله عليه و سلم لمن سمعه منهم مباشره و مثل خبر رجل ب ح ض ر ة الرسول صلى الله عليه و سلم و مثل خبر رجل ب ح ض ر ة أ ه ل التواتر كان عندي في تكرار مش عندكم و الثاني خبر رجل واحد بحضره رسول الله صلى الله عليه و سلم و الثالث خبر رجل واحد ب ح ض ر ة أ ه ل التواتر هذا اللي يظهر لينا و لا يكون الثاني و الثالث و الرابع خبر رجل واحد ادعي ل ة فيه العلم مع ج م ا ع ة يستحيل عليهم ا ل ت و ا ط ع على الكذب فلا ينكرون عليه فلا ينكرون عليه و الخامس خبر واحد ت ل ق ت ا ل أ م ة بالقبول فهذه ا ل أ ق س ا م توجب القطع و هناك أ ق س ا م أ خ ر ى لم يذكرها المؤلف القسم الثاني من ا ل أ خ ب ا ر ما يوجب العمل لكنه لا يفيد العلم قال فهو خبر الواحد المطلق عما ينفرد بعلمه و هذا الكلام كلام ليس بصحيح ل أ ن ه لا يوجد أ ح د يقول كل خبر أ ح د يفيد العمل ما في أ ح د يقول بهذا ل أ ن خبر الكذاب ما يقبل ولا يفيد عمل خبر المجهول لا يفيد عملا فبالتالي ال هذه ا ل ن س ب ة التي نسبها إ ل ى قوم فقال وقال قوم إ ن ه يوجب العلم والعمل كالخبر المتواتر لم يقل بهذا أ ح د أ ب د ا إ ن م ا الذين يقولون ب أ ن خبر ا ل أ ح ا د يفيد العلم يحصرونه في ا ل أ ح ا د ي ث ا ل ن ب و ي ة ويحصرونه في ا ل أ ح ا د ي ث الصحيحه ة ل يمكن يقول الاحاديث ا ل ض ع ي ف ة تفيد العلم و يحصرونه فيما لم يوجد له مخالف معارض إ ذ ا ت ع ر ض ت ا ل أ خ ب ا ر لم يستفد منها الجزم و القطع رد المؤلف على هذا القول الذي حكاه و لم يقل به أ ح د فقال بالاتفاق نعلم أ ن ه يجوز تطرق الكذب و السهو على خبر الواحد فاعترض على هذا ب أ ن هذا التطرق والاحتمال إ ن م ا يكون في غير ا ل أ خ ب ا ر ا ل م ت ع ل ق ة ب ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة اما ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة فقد حفظها الله في ق و ل ه إ ن ا نحن نزلنا الذكر و إ ن ا له لحافظون ف أ ج ا ب المؤلف ب أ ن هناك أ خ ب ا ر م ن س و ب ة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي م ك ذ و ب ة بالاتفاق فنقول كوننا عرفنا كذب هذه ا ل أ خ ب ا ر ووجدت عندنا ا ل ق د ر ة للتمييز بين صدقها وبين صادقها وكاذبها ذ ده دليل على حفظ السنه قال المؤلف خبر الواحد يوجب العمل لو ر د ن ا خبر واحد ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ب إ س ن ا د صحيح ف إ ن ه يجب العمل به وقال الجبائي لا بد أ ن يكون ا ل ر و ا ي ة اثنين اما خبر واحد لا لا بد يكون اثنين في كل طبقات ا ل إ س ن ا د اثنين عن اثنين عن اثنين عن اثنين ل أ ن ا ل ش ه ا د ة لا تقبل إ ل ا من اثنين فكذلك ا ل ر و ا ي ة هذا باطل ب أ م و ر أ و ل ه ا ان النبي صلى الله عليه و سلم كان يكتفي في ا ل إ ع ل ا م ب ا ل أ خ ب ا ر ببعث الواحد يرسل واحد إ ل ى أ ط ر ا ف البلدان فيكتفي بذلك و لو كان خبره الواحد غير مفيد للعمل لما اقتصر على هذا الواحد و يدل عليه أ ي ض ا إ ج م ا ع ا ل ص ح ا ب ة على قبول خبر الواحد كقبول, خبر كقبول عمر خبر ابن النابه أ و ابن ا ل ن ا ب غ ة هذا الذي كان عنده ا م ر أ ت ا ن جارتين فضربت إ ح د ا ه م ا ب ط ن ه ا ل ا خ ر ى فسقط جنينها إ ل ى آ خ ر الحديث تعجب من ق و ل المحقق لم يقف على تخريجه وهو حديث مشهور ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة خبر الواحد فيما تعم به البلوى المراد بما تعم به البلوى ما يحتاج أ ك ث ر الناس إ ل ى حكمه هذا هو الذي تعم به البلوى فاذا احتاج الناس إ ل ى حكم في م س أ ل ة و لم يرد فيها إ ل ا خبر واحد فهل يكون هذا الخبر حجه قال الجمهور نعم و ح ج ة و قال الحنفيه ليس م ن من أ م ث ل ة هذا من أ س ل م هل يجب عليه الاغتسال أ و لا يجب, يجب. اشتري لك على أ ن الاغتسال واجب على من أ س ل م هذا مهم د ل ي ب هذا آ ي ة ق ر آ ن ي ة و ل ا حديث ق و ل لك لانه كافر فاسلم عمر قالت له أ خ ت ه اغتسل ثمامه بن مثال امره النبي صلى الله عليه وسلم بن اغتسل هذا, هذا خبر واحد والذين أ س ل م و ا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كثير فهذا, خبر تعم فهذا حكم تعم به البلوى يحتاج اليه اكثر الناس فكيف لا يرد فيه الا أ خ ب ا ر ا ح ا ر ولذلك قال ا ل ح ن ف ي ة ما تعم به البلوى لا يلق بل في خبر الاحد يعني لو كان حكما مقررا لا انتشر واشتهر والجمهور يقولون هذا كان منتشرا في عصر ا ل ص ح ا ب ة ومشهورا ويكثر السؤال عنه في ذلك الوقت لكنهم لما ر أ و ا صحابيا أ و صحابيين ينقلونه قالوا نكتفي بخبرهم فلم يتواتر ل أ ن ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة اكتفوا بنقل هذين الصحابين مثله مثلا ل ح د ي ث من مس ذكره فليتوقع يقول ا ل ح ن ف ي ة هذا خبر واحد فيما تعم به البلوى فلا نقبله لا ل أ ن لو كان هذا حكما مقررا لاشتهر في ذلك ا ل ع س ر ولكثر السؤال عنه ولكثر الجواب عنه ولكثر نقله واجيب عن هذا ب أ ن ك ث ر ة ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه لا يلزم منها نقله بالتواتر فيكثر السؤال عنه ويكثر الجواب عنه لكنهم إ ذ ا ر أ و ا راويه قد راوا الخبر اكتفوا بنقله ا ل م س أ ل ة ا ل ر ا ب ع ة نقل الفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم هل يجب أ ن يكون بذات اللفظ أ و يجوز نقله بالمعنى بعض الناس س ق و ل ل ا لا بد من النقل اللفظ بذاته ولا يجوز أ ن نروي الحديث بالمعنى لحديث نظر الله امراء سمع م ق ا ل ة فعوعاها ف أ د ا ه ا كما سمعها يعني ب ل ف ه ا قال المؤلف ا ل أ ل ف ا ظ على نوعين الفاظ متعبد بذاتها هذه لا بد من نقلها بلفظها مثل أ ل ف ا ظ ا ل أ ذ ا ن أ ل ف ا ظ التشهد النوع الثاني أ ح ا د ي ث لا يتعبد بلفظها و إ ن م ا يتعبد بمعناها فهذه لا يشترط أ ن يكون النقل لها باللفظ و يجوز نقلها بالمعنى ب د ل ا ل ة أ ن ا ل ص ح ا ب ة ترجموا ا ل ش ر ي ع ة إ ل ى أ ص ح ا ب اللغات ا ل أ خ ر ى وهذا نقل بالمعنى لكن النقل بالمعنى يشترط فيه شروط الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون اللفظ المبدل مماثل للفظ المبدل منه لو كان يغايره اجهز ما, ما كان نقل بالمعنى ويشترط في الناقل أ ن يكون عارفا بمعاني ا ل أ ل ف ا ظ لو لم يكن عارفا بمعاني ا ل أ ل ف ا ظ قد يضع لفظ اللفظ وهو ليس ب م ع ن ى قال المؤلف ود ا ل ل ي ل على جواز نقل ا ل أ ح ا د ي ث بالمعنى أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا ينقلون بالمعنى ولذلك تجدهم يقولون قضى بالشفعه ر خ ص في السلام هذا ليس لفظ النبي صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا نقله الصحابي ب م ع ن ى ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة هل يجوز ر و ا ي ة بعض الحديث ت ق ط ع ه الحديث ولا ما يجوز إ ن كان الحديث يدل على معنى متكامل يرتبط بعضه ببعض فلا يصح لك تقطع الحديث وما بتجي يقال فويل ل ل م س ل ي ن لا بد أ ن ن ق ل الكلام متكاملا أ م ا إ ذ ا كانت الحديث فيه جمل يستقل بعضها عن بعض فحينئذ هل يصح نقل بعض الجمل دون بعضها أ ن ا أ ر ي د لكم أ ح ك ا م و أ س ت د ل عليها باحاديث أ ن ا لا آ ت ي بالحديث كاملا ً و إ ن م ا آ ت ي بجزء الشاهد هل يجوز هذا او لا ما يجوز في باب ا ل ر و ا ي ة مثال هذا حديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات و إ ن م ا لكل امرئ ما ن و ع فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها و م ر ا ت ه ينكحها فهجرته إ ل ى ما هاجر إ ل ي ه هذا حديث هل يصح أ ن ي أ ت ي راوي فيروي الجزء ا ل أ و ل إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات ولا يروي ب ق ي ة الحديث هنا كل ج م ل ة تستقل ب م ع ن ا والجمهور المحدثين و ا ل و ص و ل ي ي ن على أ ن ه يجوز ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة كانوا يحضرون خطبه النبي صلى الله عليه وسلم ومجالسه ويثبتون أ و ينقلون بعض جمله دون جميعها ولذلك ا ل إ م ا م البخاري في أ و ل صحيح جاء بحديث إ ن م ا ا ل أ ع م ا ل بالنيات ولم ي أ ت ي بالحديث كاملا قالوا يريد أ ن يبين أ ن من منهجه جواز الاقتصار على بعض الفاظ الحديث دون جميعها خلاف الامام مسلم ف إ ن ه كان إ ذ ا أ و ر د الحديث أ و ر د ه كاملا بجميع ا ل ف ر ض ة ا ل م س أ ل ة ا ل س ا د س ة إ ذ ا نقل الراوي حديثا فيه ص ف ة لله م س ت ح ي ل ة فماذا نفعل يشتغلون أ ن ت م تعرفون أ ن النصوص ا ل ش ر ع ي ة جاءت من أ ج ل أ ن يفهمها الناس كتابنا أ ن ز ل ن ا ه إ ل ي ك مبارك ليدبروا آ ي ا ت ه جعلناه ق ر آ ن ا عربيا لعلكم ايش ت ع ق ل و ن لتفهمون هذا الكتاب ف ا ل أ ص ل أ ن أ ل ف ا ظ الكتاب و أ ل ف ا ظ ا ل س ن ة ليس فيها شيء مستحيل وأننا وانها تعمل على ظواهرها إ ذ لو كان ذلك معنى باطلا المعنى اللي في الحديث لما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولما اوقع ا ل إ ش ك ا ل عند الناس ي أ ت ي لهم بشيء مستحيل أ و بشيء باطل من أ ج ل أ ن يبحثوا في ت أ و ي ل ه و ك ي ف ي ة صرفه عن مدلوله الله جل وعلا أ ن ز ل هذا الكتاب على أ ع ل ى درجات ا ل ب ل ا غ ة لو كان وعلى أ ع ل ى درجات الصدق فخبر الله صادق ولا نقول الله عاجز عن أ ن يظهر المعاني ب أ ل ف ا ظ ص ا د ق ة بحيث يحتاج إ ل ى الفاظ نحتاج في فهمها إ ل ى ت ن و ي ل و إ ل ى صرف مع ظاهرها هذا هو ا ل أ ص ل هناك الفاظ تحتاج إ ل ى دليل يبين أ ن المراد بها أ ح د المعنيين اللذين قد يردان الى الذهن كما في المحكم و ا ل م ت ش ا ب ة لكن هناك لم يتكلم بلفظ ويريد خلاف ظاهره و إ ن م ا نحن فهمنا معنيين أ ح د ه م ا مراد لله و ا ل آ خ ر ليس بمراد والمعنى المراد من مدلول اللفظ اما أ ن يتكلم الله جل وعلا او يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم ب أ ل ف ا ظ وهم لا يريدون ذلك اللفظ ولا ي د ل د و ن م د ل و ل ا ولا يقيمون الدليل الواضح البين ه ل م ن ذلك فهذا بعيد ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ا ل ق ر آ ن وفيه هذه ا ل آ ي ا ت الرحمن على العرش استوى لما خلقت بيدي وجه ربك فهذه ا ل أ ل ف ا ظ لا يمكن أ ن يقول إ ن س ا ن الله تكلم بها وهو يريد ويكون معناها مستحيلا ويكون معناها باطلا ويكون معناها غير مطابق للواقع شتى يحوج رب العالمين الى ان يتكلم بالمعنى الباطل حتى ن أ ت ي نحن ونؤول هذا الكلام ونصرف عن م د ل و ل ه بحسب ل غ ة العرب قال المؤلف إ ذ ا نقل الراوي حديثا فيه ذكر ص ف ة م س ت ح ي ل ة الله أ ك ر م من أ ن يجعلنا نفهم الفهم باطله من ك ل ا م ه وكلام رسوله و أ ح ك م و أ ب ل غ فلا يخلو أ ن يكون لها تأويل له, له لها تاويل له مجال في العقل الله أ ك ب ر نترك مقتضى النصوص م ق ت ض ى كلام رب العالمين ونحكم عقولنا على كلام الله وعقولنا م ت ف ا و ت ة وما تدعي أ ن ت أ ن ه العقل يدعي غيرك أ ن ه خلاف العقل وكم من م ر ة ر أ ي ن ا أ ن العقل يدل على شيء فلما تبصرنا في حقائق ا ل أ م و ر وجدنا أ ن ذلك ا ل أ م ر تفاه ة وسفاه ة الذي كنا نظنه معقول في الزمان ا ل أ و ل قال ا ل ع ل م ا ؤ ن ا ف إ ن كان لها ت أ و ي ل قبلت و أ و ل ت يعني سرفت عن ظاهرها الى معنى على معنى خفي كقوله قاف فلا تمتلئ جهنم حتى يضع الجبار فيها قدمه الحديث ليس فيها ليس فيه فيها هذا من تحريف بعض المبتدعه من أ ج ل أ ن يشنع القول الحق فيها و إ ن م ا الذي فيه عليها قدمه وفرق بين الكلمتين و كقوله قلب المؤمن بين أ ص ب ع ي ن أ و قلوب العباد بين أ ص ب ع ي ن من أ ص ا ب ع الرحمن هي ش ل معنى المنكر و ي ن العقل ا ل ل ي يرد مثل هذا كيف تدعون أ ن عقولكم ترد هذا و غيركم يقول العقل ما يرد يقول هذه ا ل أ ل ف ا ظ يمكن ت أ و ي ل ه ا فنؤولها واما اذا لم يكن لها تاويل فان الدليل يكون مردودا يخشع المرء أ ن يرد شيئا من كتاب الله ومن س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم بمجرد خيالات في ذهنه قال كقول علمائنا فيما روي أ ن الله تبارك وتعالى خلق خيلا ف أ ج ر ا ه ا ف ع ر ف ك سبحان الله خبر باطل موضوع يقولون ب أ ن ه م من نصوص الصفات ما لم يسح فلا يصح لنا أ ن نلتفت إ ل ي ه قال والصحيح عندي أ ن الله تبارك وتعالى قد طمس هذا الباب في اوجه ا ل م ل ا ح د ة فلا يقدرون على اختراع كذب لا يقبل ت و ي ل ا بحاله نقول ا ل أ ص ل أ ن نعمل ب ا ل أ ل ف ا ظ على ظواهرها وقولكم ب أ ن العقول تحيلها د ع و ة بلا دليل ا ل م س أ ل ة ا ل س ا ب ع ة ا ل ق ر ا ء ة ا ل ش ا ذ ة المراد بها ما رواه صحابي في ا ل ق ر آ ن زائدا على ما ينقله ب ق ي ة ا ل ص ح ا ب ة مثال ذلك قوله جل وعلا للذين يؤلون من نساء تربص و ا ر ب ع ة اشهر ف إ ن فاوا ف إ ن الله غفور رحيم ق ر أ بعض ا ل ص ح ا ب ة ف إ ن فاوا فيهن فهل يشترط في, في الايله ف في ي ة ل إ أ ن تكون في ا ل م د ة ا ل أ ر ب ع ه اشهر أ و لا مثال آ خ ر قوله فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م متتابعات فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م في ك ف ا ر ة اليمين ق ر أ بعض ا ل ص ح ا ب ة فقال فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م متتابعات هل هذه م ت ا ب ع ة قراءه ش ا ذ ة رواها بعض ا ل ص ح ا ب ة مخالفا بجماهير ه ا ل ص ح ا ب ة ما حكمها أ و ل ا هي ليست ق ر آ ن ا ليست ق ر آ ن ا ل أ ن ه ا لو كانت ق ر آ ن ا لعلمها النبي صلى الله عليه وسلم جميع أ ص ح ا ب ه ثانيا فبالتالي لا يصح لنا ان ن ق ر أ بها في ا ل ص ل ا ة ثانيا هذه ا ل ل ف ظ ة ليست من قول ا ل ص ح ا ب ة ل أ ن ا ل ص ح ا ب ة عدول ثقات فلا يمكن أ ن يدخلوا في ا ل ق ر آ ن ما ليس منه من كلامهم إ ذ ن يبقى عندنا الاحتمال الثالث وهو أ ن يكون هذا اللفظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ا ل ص ح ا ب ة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على ج ه ة التفسير فظنه ق ر آ ن ا أ ن ت عندما تتكلم و تنقل كلام غيرك تفسر بعض ا ل أ ل ف ا ظ فيه هكذا في ا ل ق ر ا ء ة ا ل ش ا ذ ة سمع الصحابي النبي صلى الله عليه و سلم ي ق ر أ ففسر ل ف ظ ة في أ ث ن ا ء قراءته فظنها الصحابي من ا ل ق ر آ ن فنقلها على أ ن ه ا ق ر آ ن هل هذه ا ل ق ر ا ء ة ا ل ش ا ذ ة ح ج ة نعمل بها فنقول يجب في صيام ك ف ا ر ة اليمين التتابع أ و لا قال المؤلف قال أ ب و ح ن ي ف ة توجب العمل هذا هو الصواب ل أ ن ه خبر واحد ف أ و ج ب ت العمل كسائر أ خ ب ا ر ا ل ص ح ا ب ة قال المؤلف لا ي ل ي ك هذا التحقيق ي ا ب ي ح ن ي ف ة قال ل أ ن العمل ب ا ل ق ر آ ن إ ن م ا هو فرع على تحصيل القطع بطريقه هذا خبر أ ح د لا يحصل العلم و ا ل ق ر آ ن مبناه على التواتر لكن هذا الاعتراض ما يصح ل أ ن الامام لان من يرى ح ج ي ة ق ر ا ء ة ا ل ش ا ذ ة يقول هي خبر و ليست ب ق ر آ ن و هذا الاعتراض ي ع ت ر ض على أ ن ه ا من ا ل ق ر آ ن نحن ما نقول من ا ل ق ر آ ن نقول إ ي ش خبر الثاني أ ن قراءه ب ي فصيام ث ل ا ث ة أ ي ا م متتابعات ز ي ا د ة في العصر و ا ل ز ي ا د ة على النص عندكم يا أ ي ه ا الحنفيه نصب ولا يصح لكم أ ن تنسخوا ا ل ق ر آ ن بخبر ا ل واحد لكن نحن لا نسلم ل ل ح ن ف ي ة أ ن ا ل ز ي ا د ة على النص نسخ ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا م ن ة في ز ي ا د ة ا ل ث ق ة ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا لم تنقل نقل الاصل لكن رواها ا ل ث ق ة منفردا فهل يعمل بها أ و لا هذه م س أ ل ة ايش ز ي ا د ة ا ل ث ق ة ز ي ا د ة ا ل ث ق ة إ م ا أ ن تكون م خ ا ل ف ة ل ب ق ي ة الرواه حينئذ يقال هذه ر و ا ي ة ا ل ش ا ذ ة فلا يحتج بها من أ م ث ل ت ه ص ل ا ة الكسوف حصلت مره واحده أ ك ث ر ا ل ص ح ا ب ة يقولون ركع ركوعين من قال ركع ث ل ا ث ة ركوعات قيل هذه إ ي ش الركوع الثالث هذا ذكره شذوذ فلا يعمل به أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ز ي ا د ة غير م خ ا ل ف ة ل ر و ا ي ة ا ل ب ق ي ة فهل يعمل بها أ و لا يعمل بها قال الجمهور يعمل بها ل أ ن ا ل ث ق ة إ ذ ا روى خ ب ر مستقلا عمل بخبره فهكذا إ ذ ا ر و ى ز ي ا د ة في الخبار لعلنا نقف هنا و نتباحث عن الاجماع في درسنا القادم بعد عشر دقائق أ س ا ل الله جل وعلا أ ن يرزقنا واياكم ل م ا نافعا وعملا صالحا و يجعلنا واياكم الهداه ا ل م ت د ي ن هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن